Osin nafki tiiri millä mä kei, fi helli min sun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 في ناس ما ختمتش القرآن من رمضان اللي فات وفي ناس ما ختمتش القرآن فحات هولا مرة وفي ناس باسم الله ما شاء الله الله أكبر بيختم القرآن كل ثلاثة يام وفي ناس وفي ناس انت من أي صنف يعني سبحان الله كلام ربك حبيبك سبحانه وتعالى عايز اقولك لك يا له خالص لو جالك رسالة من حد حبيبك او غايب عنك بقاله عشر سنين وكان نفسك تشوفه او تسمع اي خبر عنه جالك الجواب اول ما هتشوف الجواب ما شاء الله هتقعد تقبل الجواب وتقرأ وتطبق وتقرأ مرة تانية وتحطه تحت المخدة وتنام وتقوم تحلم بالجواب ولله المسر الأعلى سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير كلام ربك حبيبك رسائل جيالك من ربك جل وعلا رسائل من النور جبهالك ربك سبحانه وتعالى عن من خلال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم علشان تهتدي وعشان قلبك يهتدي وعشان ربنا يكلمك وتشوف النور وتشوف طريقك للجنة وتقرب من ربنا أكتر وأكتر يا ترى أخبرنا إيه؟ مع كتاب الله سبحانه وتعالى مع دخول شهر رمضان شهر رمضان هو شهر القرآن قال الإمام الزه إذنما إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة الكرآن والإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله كان يختم الكرآن والخبر صحيح كالشمس كان يختم الكرآن في شهر رمضان ستين مرة مرة بالنهار ومرة بالليل لأنه كان أهل العلم إذا دخل رمضان كانوا يفرغوا نفسهم من كل أنواع العلوم إلا من القرآن كانوا يقبلون على القرآن قلبا وقالبا أخوي وحبيبي أخت الفاضلة القرآن منهك حياة قال جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى وأعلى, وأعلى وأعظم أنواع الذكر في هذا الكون هو كتاب الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة الله فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرون بأحسن ما كانوا يعملون أحسن عمل صالح تتقرب بإلى الله سبحانه وتعالى هو أن تنشغل بكتاب الله قلبا وقالبا تلاوة وعملا وتدبرا واستشفاء وتحكما كتاب ربك سبحانه وتعالى انا لا أتخيل إن في إنسان في الدنيا دي كلها بيحب ربنا ممكن يكون بيهجر كتاب الله سبحانه وتعالى علشان كده كان المنتج اللي لازم نحذر منه للادي بكل قوة وبكل, قل... وبكل قلب أن احنا فعلا عايزين نحذر النهاردة من هذا المنتج اللي كتير من الناس وقعوا فيه وتعاملوا معاه بكل أسف هجر القرآن معقولة في إنسان في الدنيا بيحب ربنا يهجر كتاب ربنا كتاب حبيبك سبحانه تعالى كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه لما أسلم عند موته كان يمسك بالقرآن ويقبله ويضعه على صدره ويقول كتاب ربي كتاب ربي حتى مات على تلك الكلمة رضي الله عنه وارضاه تعالوا نشوف إخواني وحبيبي وأهلي وناسي أي أنواع الهجر إحنا مين من يتكلم عن هجر القرآن في ناس بتهجر القرآن يعني ايه القرآن يعني ما بيقراش الكرآن وبس لا ده الهجر أنواع كثيرة جدا الهجر أنواع حوالي خمس أو ستة هنقولهم بالصرع كده للادن شاء الله بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم أول أنواع الهجر هجر السماء قال عثمار بن عفان رضي الله عنه وأرضاه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا لو القلوب طهرة لا يمكن ابدا تشبع من كلام ربنا كل شوية هل من مزيد اقرأ واستمتع وعيش مع كلام ربك سبحانه وتعالى وعيش مع كتاب ربك سبحانه وتعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عايز تحس بقلبك وبإمانياتك اطلب إمانياتك وقلبك في ثلاثة مواطن قل بالك عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي وقت الخلوة وفي وقت الخلوة في التلت الأخير من الليل فإن لم تجد قلبك فسل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك لك أن تتخيل إن فعلا تلاقي قلبك عند سماع الكرآن تسمع الآية تبكي تتأثر بفضل الله سبحانه وتعالى والله الذي لا إله غيره تخيل أخوي وحبيبي لو قلت لك أن المشركين مشرك مكة اللي كانوا بيعبودوا الأصنام وبيزنوا وبيأكلوا الميتة وكانوا بيشربوا الخمر وكانوا يفعلوا الفواحش وكانوا يسيئون الجوار وكانوا يفعلوا الأفعيل تأثروا بكلام الله عز وجل حتى سجدوا خلف النبي والكلام والله مش من نزج الخيال حديث رواه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في في الكعبة كان في الحرم كان بيصلي وكان بيقرأ القرآن بصوت عالي والمسلمين بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت آية السجدة في سورة النجم قال النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي قبالك والله شيء ولا في الخيال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون خلف النبي والمسلمين لك أن تدخل أن المشركين من روعة جلال هذا الكرآن العظيم وهذا الكتاب العظيم سجدوا خلف النبي لما سمع قول المولى عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا حتى جاء في رواية أخرى وسجد النبي وسجد المسلمون وسجد المشركون وسجد الإنس والجن خلف النبي صلى الله عليه وسلم من روعة وجلال القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي لك أن تتخيل مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كأول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أول مواصل أنت عارفين طبعا القصة لما سعد بن معاذ كان سيدا طبعا في قومه في المدينة في بني عبد الأشهل قال لأسيد بن الحضير روح لهذا الرجل وأمر وأطلب منه إن هو يبعد عن المدينة لأنه يفتن صبياننا ويسب آلهتنا ويفتنهم في دينين فأوعد خليه يوعدنا في المكان ده فرح لأسيد بن الحضير قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسب آلهتنا وتفتن صبياننا اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك أو إلا فاعتبر نفسك مغتولا يعني التهديد واضح هتمشوا ولا نقتلك فإذا بمصعب بن عمير صاحب البسمة الحانية الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله hän sanoi, أوى تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قابلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ فقال أسيد بن الحضير لقد أنصفت فجلس يسمع القرآن ينساب بين الثناية مصعب بن عمير فأسلم أسيد بن الحضير لما سمع القرآن ثم قال لمصعب إن من وراء رجل لو أسلم لأسلمت قابلته كلها قال ما عليك إلا أن تأتيني به فذهب أسيد بن الحضير ويعني احتل حيلة كده جميل لحد لما جاب سعد بن معاز سعد بن معاز أول ما شاف مصعب بن عمير قال نفس الكلمات ما الذي جاء بك إلى هنا تسبوا آلهتنا وتفتن صبياننا اعتزلن إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقطورا فقال بنفس الكلمات الجميلة قال أوى تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ قال لقد أنصفت جلس سعد بن معاذ يسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير فتهلل لوجه سعد بن معاذ وأسلم ولم يسلم فقط بل ذهب إلى قبليتي بني عبد الأشهل ونادى عليهم يا بني عبد الأشر قالوا ماذا تريد قال ماذا تعلمون فيكم قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأيماننا نقيبة قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا كل ده ببركة سماع القرآن سماع كتاب الله سبحانه وتعالى بأول نوع من أنواع الهجر أخوي وحبيبي هجر السماع ثاني نوع هجر التلاوة اسمع لفضل تلاوة القرآن عشان لا تزهد أبدا في تلاوة القرآن بل ليل ونهار تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني ما تقول ألف لام ميم ثلاثين حسنة كده يعني ايه يعني بالراحة كده على الصبح يعني صورة الفاتحة يعني شوف لما تقرأ شوف كم حسنة في الصفحة الوحدة بطبعه المصحب بتاع الملك فهد الله يرحمه الصفحة فيها حوالي 15 سطر السطر فيه حوالي 40 حرف يعني 600 حرف في 10 حسنات 6000 حسنة لو قرأت صفحة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى لو قرأت ثمان جزاء في 3 ساعات تاخد مليون حسنة من سيربح المليون حديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر مع الملائكة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق لأن بعض الناس بتقول أنا بقرأ القرآن بس بصعوبة صعب عليه مش عارف أقرأ كويس تمام والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران لأجرين بفضل الله سبحانه وتعالى والنبي يقول كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين والحسن هنا بمعنى الغبطة ويتمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير لا حسد إلا في اثنتين كان منهما رجل علمه الله القرآن. فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار وورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه النوع الثالث هجر التدبر ان أنت تقرأ القرآن ولا تنشغل بالقرآن ولا تفهم القرآن ولا تتضبر آيات القرآن ولا معان القرآن مطلوب منك أخوي وحبيبي ان أنت تعيش مع كل صورة ومع كل لفظة ومع كل كلمة ومع كل آية وما يكونش شهمك هو نهاية الصورة إن أنت تجيب آخر الصورة ولكن انشغل النبي صلى الله عليه وسلم الضليل كملة في قراءة آية واحدة ظل يكررها النبي حتى صلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف مظاهر هجر القرآن أو أنواع هجر القرآن ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خير. على حصن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنتجات <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي تعالوا نكمل مع بعض أنواع هجر القرآن عشان نعرف إن هجر القرآن مش هو فقط بس إنه واحد ما بيقراش في كتاب الله لا هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر ده تالت أنواعنا احنا قلنا يا جماعة إن أنت عشان الحاجة اللي تعينك أكتر إن أنت تتدبر كلام المولى عز وجل وآيات القرآن ان أنت تقرأ تفسير لهذا القرآن العظيم مثلا تفسير السعدي رحمه الله او تفسير ابن كثير رحمه الله ده يعينك اكتر ان انت تفهم كلمات القرآن وتفهم معاني ايات الله سبحانه وتعالى وده يقربك اكتر ويفهمك اكتر لكل ايه تحسها اكتر وتستشعرها اكتر وزي ما قلت لك لما تفتح كتاب المولى عز وجل ما يكونش همك ان انت تقرأ اول صوره فتجيب اخرها لا انت لو عشت مع ايه واحدة رديت الايه وحسيت بيها وعملت بيها افضل عند ربنا سبحانه وتعالى من ان انت القرآن كله من اوله لاخره لا تفهم معنا ولا تتاثر بي ولا تعمل به بفضل الله سبحانه وتعالى النوع الرابع من أنواع هجر القرآن هجر العمل بالقرآن أنه يقرأ القرآن وماشاء الله ويفهم معانيه ويتدبر ويعرف كل أحكام القرآن ويعرف آيات القرآن والكلام كله الموجود في القرآن ورغم ذلك تتيجي تتعامل مع هذا الإنسان أخلاقيا ما فيش المعاملات ما فيش معاملة كويسة ما فيش أخلاق ما فيش أدب ما فيش صدق ما فيش أمانة المعاملة غير طيبة أخلاقات غير طيبة يبقى هذا الإنسان لم ينتفع بالقرآن أبدا وكأنه لم يقرأ شيئا يبقى هجر من أنواع الهجر هو هجر العمل بالقرآن القرآن زي ما قلت لك منهك حياة أنت القرآن بتقرأه عشان تعمل به بفضل الله سبحانه وتعالى ولذا قال جل وعلا وإنه لذو علم لما علمنا قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرمقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولذا جاء من ضمن الأشياء العجيبة المرعبة في الحديث الذي روال بخاري ومسلم إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيوصف الإنسان الذي تعلم العلم ثم يأمر الناس بشيء ولا يعمل به فقال لا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أكتابه اللي يقمعه فيدور معها كما يدور الحمار برحا أعزكم الله فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقولوا بلا كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي آخر أنواع أو النوع الأبد الأخير من أنواع هجر القرآن النوع الخامس هجر التحاكم إلى القرآن زي ما قلت لك القرآن منهك حياة قال جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال العلماء هذه الآية تناولت كل مراتب الدين إسلام إيمان إحسان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ده الإسلام ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ده الإيمان ويسلموا تسليما هو دوت الإحسان آخر نوع من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والفاتحة لها 17 اسم من ضمن أسمائها الشافية أو الشفاء من أسماء الفاتحة الشافية فإذن فالقرآن شفاء بفضل الله لأمراض القلوب والأبدان بفضل الله سبحانه وتعالى بل ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه كان خارج مع بعض الصحابة ونزلوا حيا من أحياء العرب فطلبوا منهم الضيافة قرم الضيافة فرفض هؤلاء الناس وكانوا ناس بخلاء المهم جاء واحد منهم بعد شوية كده قال هل فيكم من يرقي في حد فيكم بيعرف يرقي فقال أبو سعيد الخدري قال أجل أنا أرقي قال فإن سيد هذه القبيلة قد لدغ من حية لدغته حية ويريد من يرقيه فذهب أبو سعيد الخضري ورقاه بفاتحة الكتاب ما فعل شيئا سوى أنه قرأ عليه فاتحة الكتاب فشفي هذا الرجل فيصرف له مكافأة كبيرة فلما ذهب أبو سعيد الخضري يستشير النبي في هذه المكافأة التي صرفت لهم من الشياء ومن الأغنام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية وما يدرك أن الفاتحة رقية ثم قال له اضربوا لي بسهم معكم من باب الدعابة بين النبي وبين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم طيب أخوي وحبيبي أكيد حضرتك بتقول لي بقى طيب شجعنا سخلنا بقى كده خلينا بقى فعلا نقبل على القرآن ونقرأ القرآن قول لنا لو قارنا القرآن السمرات الجميلة اللي احنا ممكن نجنيها انا هكتفي فقط ب13 سمرة في عجالة سريعة كده عشان تحس بمعنى القرآن وحلاوة القرآن وسامحني الوقت ده فهقولهم بسرعة اول حاجة اهل القرآن يرجون تجارة لن تبور لا يمكن تخسر قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وخب بالك لما ذكر صل الأقام الصلاة ولما ذكر الإنفاق قال وأنفق وإنما لما جاء عند القرآن قال إن الذين يتلون فعل استمرار ليل ونهار بتأقرأ القرآن بفضل الله تاني حاجة أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ولها ممّعية عظيمة أن تكون من أهل الله وخاصته قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الله أكبر أن تكون في هذه المعية العظيمة التي لا يستطيع أن لها إلا من قدر الله له السعادة في الدنيا وفي الآخرة ثالث حاجة هتفوز بكنوز من الحسنة لسا أهلين الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له بي حسنة والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول ألف لام م حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف يا بختك ثلاث ساعات تقدر اخذ مليون حسنة وممكن يقف دخولك الجن يوم اليوم على حسنة وانت معاك مليون في ثلاث ساعات بفضل الله رابع حاجة. حفظ القرآن من أسباب النجاح من النار قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسناد حسن لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار أو ما أحرقه الله بالنار لو جمع القرآن لو إنسان حفظ القرآن وأصبح القرآن داخل القلب وهذا القلب محوط بجلدك فهذا الجسد لا يمكن أن يعذب بالنار أبدا لكم خمسة حفظ القرآن هو خير الناس على الإطلاق قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه سادس حاجة بالقرآن تنا الأعظم حاجة وألذ حاجة وأسعد حاجة تنال المحبة الرحمن سبحانه وتعالى كم في رجل والحديث في البخاري والمسلم أرسله النبي على سريهم فأمره عليهم فكان رجل يقرأ بهم بصورة بعد الفتح ثم يقرأ بعد هذه سورة كل هو الله حصرة الإخلاص فلما ظل يوازب على ذلك اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي ما الذي حملك على هذا إلّا خلك تقرأ على طول سورة الإخلاص بعد السورة التي بعد الفاتحة قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن فقال النبي أخبروا أن الله قد أحبه لحبه إياه الله أكبر يبقى تنال المحبة الرحمن سبحانه وتعالى وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إنه يحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك الملائكة ثم ويضع لك القبول في الأرض رقم سبعة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 نه وهم وأبدلهم مكانه فرحا وسرورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد بسند صحيح ثمانية بالقرآن تنجو من فتنة الدجال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من حفظ عشر آيات من أول صورة الكهف عصم من فتنة الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. تسعة بالكرآن تنجو من عذاب القبر قال صلى الله عليه وسلم كلها حديث بأدلة بفضلها من الكتاب ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولكم عند الحاكم بسند صحيح سورة تبارك هي, ال... هي الناجية أو هي, ال... هي الواقيته من عذاب القبر وفي رواية سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر الله أكبر أخويا وحبيبي أخت الفاضلة إوا حد فيكم ينام كل ليلة إلا لما يقرأ سورة تبارك مش تاخد منك ثلاث دقائق سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر لو قرأتها في ليلة ونمت في الليلة دي والله لا يمكن تعذب في قبرك بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم رقم عشرة قارئ القرآن يوم الايامة في ظل عرش الرحمن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كنتاني واحد شاب نشأ في عبادة الله هل تتخيل حضرتك وهل تتخيل حضرتك أن شاب نشأ في عبادة الله لا يقرأ القرآن هذا محال فمن أعظم أسباب هذه الطاعة قراءة القرآن رقم 11 يوم الإيامة في عز الأهوال دي كلها في عز ما يقطب بجنم لها سبعون ألف زمان في عز هذه الماسي كلها أنت يوم القيامة في شفاعة القرآن القرآن شافع مشفع وما حل مصدق من جعله, أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار رقم 12 الماهر بالكرآن مع الملائكة كما قال النبي في الصحيحين الماهر بالكرآن مع صفرة الكرام البررة أي مع الملائكة آخر حاجة رقم 13 كما عند أحمد الترمزيه بسنة دانصعية قال القرآن يرتقي ويصعد في درجات الجنة يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي وارطل كما كنت ترطل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها شوف أنت بقى عايز أن يدرج في الجنة شوف عايز محبة ربنا ولا لا شوف عايز تنجو من عذاب القبر ولا لا شوف عايز ربنا يفرج همومك ولا لا شوف عايز ربنا كلمك وتكون من أهل الله وخاصاته ولا لا شوف كل النعم ذكرت لك 13 صمرة من صمرات قرية الكوران نعيش مع كتاب المولى عز وجل استمتع بكتاب الله قبل أن يرفع في آخر الزمان فقد ورد من علامات الساعة الصغرى رفع الكوران من المصاحف ومن الصدور الحق نفسك أخوي وحبيبي الحق نفسك أخت الفاضلة اجعلوا لنفسكم في, الكر... في شهر رمضان أكبر ورد من القرآن وبعد رمضان على الأقل بالله عليك أبو سئديك ولو كل يوم جزء من القرآن وتختم القرآن كل شهر أو كان عندك همة بفضل الله سبحانه وتعالى تقدر تختم القرآن بفضل الله كل سبعة أيام أو كل ثلاثة أيام ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن شهر رمضان هو شهر القرآن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على بيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركات مش كل شيء ف... It's been... Kiitos!